أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا قال بعض أهل العلم في هذه الآية الكريمة حذف الصفه أي وإن من قرية ظالمة إلا نحن مهلكوها وهذا النعت المحذوف دلت عليه ايات من كتاب الله تعالى كقوله وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون وقوله ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون اي بل لا بد ان تنذرهم الرسل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 فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا إلى غير ذلك من الآيات وغاية ما في هذا القول حذف النعت مع وجود أدلة تدل عليه ونظيره في القرآن قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أي كل سفينة صالحة بدليل أن خرق الخضر للسفينة التي ركب فيها هو وموسى يريد به سلامتها من أخذ الملك لها لأنه لا يأخذ المعيبة التي فيها الخرق وإنما يأخذ الصحيحه ومن حذف النعت قوله تعالى قالوا الآن جئت بالحق أي بالحق الواضح الذي لا لبس معه في صفات البقرة المطلوبة ونظيره من كلام العرب قول الشاعر وهو المرقش الأكبر ورب أسيلة الخدي بكر مهفحفة لها فرع وجيد أي فرع فاحم وجيد طويل وقول عبيد بن الأبرص من قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائل أي قوله قول فصل وفعله فعل جميل ونائله نائل جزيل وإلى هذا أشار في الخلاصة بقوله وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل وقال بعض أهل العلم الآية عامة فالقرية الصالحة إهلاكها بالموت والقرية الطالحة إهلاكها بالعذاب ولا شك أن كل نفس ذائقة الموت والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ والمسطور المكتوب ومنه قول جرير من شاء بايعته مالي وخلعته ما تكمل التيم في ديوانها سطرا وما يرويه مقاتل عن كتاب الضحاك بن مزاحم في تفسير هذه الآية من أن مكة تخربها الحبشة وتهلك المدينة بالجوع والبصرة بالغرق والكوفة بالترك والجبال بالصوائق والرواجف وأما خراسان فهلاكها ضروب ثم ذكر بلدا بلدا لا يكاد يعول عليه لأنه لا أساس له من الصحة وكذلك ما يروى عن وهب بن منبه أن الجزيرة آمنة من الخراب حتى تخرب أرمينية وأرمينية آمنة حتى تخرب مصر ومصر آمنة حتى تخرب الكوفة ولا تكون الملحمه الكبرى حتى تخرب الكوفة فإذا كانت الملحمه الكبرى فتحت قسطنطينة على يد رجل من بني هاشم وخراب الأندلس من قبل الزنج وخراب افريقيه من قبل الاندلس وخراب مصر من انقطاع النيل واختلاف الجيوش فيها وخراب العراق من الجوع وخراب الكوفه من قبل عدو يحصرهم ويمنعهم من الشراب من الفرات وخراب البصره من قبل الغرق وخراب الأبلة من عدو يحصرهم برا وبحرا وخراب الري من الديلم وخراب خراسان من قبل التبت وخراب التبت من قبل الصين وخراب الهند واليمن من قبل الجراد والسلطان وخراب مكة من الحبشة وخراب المدينة من الجوع انتهى كل ذلك لا يعول عليه لانه من قبيل الاسرائيليات قوله تعالى واتينا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها الايه بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة انه اتى ثمود الناقه في حال كونها ايه مبصره اي بينه تجعلهم يبصرون الحق واضحا لا لبس فيه فظلموا بها ولم يبين ظلمهم بها ها هنا ولكنه اوضحه في مواضع اخرى كقوله فعقر الناقه وعتوا عن امر ربهم الايه وقوله فكذبوه فعقروها الآية وقوله فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر إلى غير ذلك من الآيات أيها المستمع الكريم حسبنا هذه الليلة ما مضى ولنا لقاء آخر ليلة غد إن شاء الله فإلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته